وَالذَّارِيَاتِ ذَغْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقًا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعًا وَالسَّمَاءَ الحبك إنكم لفي قول مختلف يقفك عنه من أفك قتل الخراصون قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين